اراهم وقد فرغوا من أ د ا ء ركعتي ا ل س ن ة وجلسوا ليستمعوا إ ل ى ت ل ا و ة ق ص ي ر ة يتلوها علينا القارب الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيدي م ا ل ر ح م ن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إ ذ ا يسرها الفيل ق س الم ذ ي حير أ ل تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات مذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ت م و د الذي ن ج ا ب الصخر بالله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 موسوعه النابلسي ب إ ل ب ع ل و م الاسلاميه أ ك ر م ه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا مبتاه فقدر عليه رزقه يقول ربي ا ه ل ن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحرمون لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ اختمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أ ح د ولا يوثق و س ا ق ه أ ح د يا أ ي ه ا النفس المطمئن ترجعي الى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة فادخلي في عبادي وادخلي ج و س و ع ه ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ه